لَعَلَّنَا نَتْبَعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا مُغَالِبِينَ لَعَلَّنَا نَتْبَعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا مُغَالِبِينَ فَلَمَّا جاء السَّحَرَةُ قَالُوا فَلَمَّا قَاال قَاولِ فِي الرَّعَونَاءئِ لَنَلَ أَجرًا إِ كَُّ نَح نُرِ غَالِبين قَاالولِ فِيعَوونَد سَلَن أَدرًا مِن كَُّ نَ نُرِ انعم وانكم اذل من المقربين قالنا عم وانكم اذا ل من المقربين قالنا هم موسى القما اوحى بالهم وعصياهم وقالوا بعزة فرعون اننا لنغلبوا قال القوحى لهم وعصياهم وقالوا بعزة فرعون اننا لنغلبوا القام موسى صاحه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقام موسى صاحه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقيت السحره ساجدين السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَإِنَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَتَنفَعُونَ لَا أَقْطَعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ لَا أَقْطَعُ عَن أَيْدِيكُمْ إِلٰهُنْ وَرَبٌّ صَلْبًا نَكُمُ أَجْمَعِينْ هٰذُولَا ضَيْر هٰذُولَا ضَيْر, قالوا لا ضير إنا اق ومع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كننا ان ومع ان أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ هَارُونَ أَن تَشَدَّدَ لَهُ تبعون أن أترد عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها ذمَةُ قَيرُون وَإَِّهُم لَنَلَ غَائِعُون وَإَِّهُ لَنَلَ غائِون وَإَِّ لَجَمٌ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ سَنَذَرِي وَأَوْرَثْنَا هَٰذَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْرَثْنَا هَٰذَا بني, بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ